منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وقل قل ملء منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء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 أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولاد إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا طيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب